وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَأَسِيَ أَنْتَ مِدَّ بِكُمْ وَأَنْهَارَ وَسُبُلًا لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٌ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذْكَوْنَ